أعوذ بالله بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين من صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ربي وسعديك اللهم لك الحمد كما أنت أهده فصلي على محمد كما أنت أهده بنا ما أنت تأله فإنك آل التقوى وآل المغفرة. اللهم لك الحمد عما كثيرا خالداً مع قلوبك. ولك الحمد وحمد الله متهالوون عينك. ولك الحمد وحمد الله جزاء لقائله إلا رضاك. ولك الحمد وحمد الله لا ماذا له دون مشيئتك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما توب لا استغفر الله استغفر جميع المستغفرين وعدد المُفَرَّان والمنفورين وعدد أنفاس وأنفاسهم وعدد أنفاس الخلايا وعدد الحسنات من المخلوقات وعدد المخلوقين وعدد ما كان ويكون في الدنيا والآخرة وعدد نعمائه وعدد عدله وفضله وأضعاف أضعاف في أضع وعافي ذلك لي ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ومن يلوذ بنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالخير شيء هذا الاستغفاري ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا ذا الظهر والإحسان والعفل واللطف واللطف من علينا بالغفران يا عنان يا منان يا رحمن يا الله لا إله إلا الله عدد الليل والدهور لا إله إلا الله عدد أماجي البعور لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد النبات والشجر لا إله إلا الله عدد لمع العيون لا إله إلا الله خير من ما يجمعون لا إله إلا الله يوم من هذا يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله ملاجع المملوء والجو من الأراضين والسماوات واللوحي والقلم والعرش والكسي والجنان والنيران والحشر والميزان والعراف وعدد ما فيهن وعدد ما كان ويكون وعدد ما عدد بكيله ببوزنها بمثاقيلها وذراتها وعدد ما قيل وما يقال لا اله لَا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اننا جعلناها تعيدنا عندك وديعا لنا فلا وديعنا فإنا راجعون إلى جنابك حافظ الذكر بالذكر احفظ ذكرنا لك عندك فإنك قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يا رحم الراحمين وصلى الله وراء سيدنا محمد وعلى سائر الأمبياء والمسلين والملائكة المقربين والأحباب والمحبين والمحبوبين من أحد السماوات والأرضين والأمة الأجمعين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 على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك عمير مجيد اللهم المصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما ذكر الله ذاكر يوم فلاثا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان اذا تكلم كلمه عادها فلاسلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذين عالي المخلوقين ثلاثه اللهم على سيدنا ومولانا محمد الامين عل الغيب ما هي الشيء والرجل امين من العذاب والامنه للصحاب والمؤمن ما زلت عليه من الكتاب صلي تستغرغ العدد وتعيد بالعدد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد ولا انفق قضاء صلاتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدرام ملكك باقية ببقاء وجهك لا انتهاء لها دون علمك وسلم ساسيما كفيرا اللهم انك تعلم أنه لا رسولة بيني وبينك إلا هو ولا شفيع لي عندك سواه ولا دليل عليك غيره الله وما بجاهي لديك بجاهيك لديه من خوفي واقل عفرتي وتولني بعلايتك وحبيبني إلى خلقك وكففني النوري والبهى ممح من قلبي ظلمة السواء واغنني بك عين الأبيدي حتى لا أحتاج إلى أحرم وجعني من أخصي أوليائي كوالحقني في جملة عصبياتي كواتني لأعظم الخلق وأضيابه وأظهره وأرضاه خلق الذي. حليت به نبيك وحبيبك الذي جلت بيته لنفسك واخترته لحظرة قدسك وجعلته محمدا في خلقك اللهم مكشف لي عن عيني فويته في عين فويتك وأذني إياي بك وقدسني من الغي ونزهني عن العي تهي أنت مجيب الدعوات وموجد الأرضين والسماوات يعني من ما يجب نفسي كلي كافيا أنت عزبي وحزبي أنت ويافة دعويا ودريا يا جواد احفظني وأعيني على ما بل أوليتني واحفظني لما استرأي تاني, تاني وأصنع لي عمال ما غيي وحسي وظاهر من رجس الطبيعة نفسي وغفر حظي مما قسمته لأوليائك من إرف بنوي وفيض ملكوتي غيبي سر إهين قين وجعلني معظما نشاعائلك عاملا. بحقوق خلقك وتولني وإياه بلطفك أنت ولي من دونهم فلا تكني إليهم ولا إلى نفسي واجعلني من أخص اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلي عليه صلاة تضيك وتضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد عبيبك كما تعد وترضى بصلاة صليت بها عليه وعلى غيره وبصلاة ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك من ناطق وصامت ومتعرك وساكم وساكت وعدد أسمائك وحضراتها وصفاتك ومظاهرك وظهوراتك وعدد نعمائك وأنواعها وإقرامك وإحسانك وحضرات جمالك وجلالك وعدلك وفضلك وعدد من صلى عليه بعدد من لا عليه وعدد ما ذكرك وذكر الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكرك ذكري الغافلون وملا السماوات السبع. وعدد ما فيهن وملء الأرضنا وما فيهن وملء الارش والكسي وما فيهن ومملء الجنان وما فيهن وملء الجن الجبي والقطائي جميع الجبي والقطائي وملء الورا عدد ما فيهن وما وبر وما بر البر عدد ما به القلم شره وعدد ما في علمك كثير وعدد الغضب والرضا وعدد منشأ وعدد من الله عدد ك مك رحمةك وحيلبك والقطع وعدد السنين والدوهري وعدد الدوالي شهوري والجلمعي والليالي والأيام والنهار والنهر وعدد الأشجار النبات والزهور وعدد الجبال والرمال وعدد الأوراق والأشجار والثمار وعدد البحار وعدد ما فيها وعدد مساقي ما فيهن وعدد الذرات وعدد العداتي وعدد الكراتي وعدد المراتي ومثل لها ألف ألف ألف ألف آلاف كرة وعدد ما في كل ذرة ألف ألف ألف آلاف كرة في كل آن مضرفة ولمعة وساعة من الساعة الدنيا والآخرة صلاة لا مدلها ولا انتهاءها ولن قضاء إلى أبد الآباد كما يحب لنفسه ويرضى وبما يرضى لنا لا نرضى وهو الشفاء للمريض والمرضى الله مشفنا به وعافنا بجاهه وفرج كربتنا وأقل عفتنا وغفر زلاتنا ورحم دلتناها وبالسر أمورنا في دينها ودميانها ما أخذتنا فينا في كل حالنا ما وجه المصيرنا إليه وإليك فإنه رحمة لك وأنت رحمة من رحمنا يا رحمن يا الله وصلى وسلم عدد كل كفير وقليل وسحيه وعليل وجميل وجليل وعزيز وذليل والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليه وعلى الأنبياء والمرسلين والبلائكة والمقربين والأحباب والمحبين والمحبوبين من آل السماوات والأراضين شيء هذه الصلاة وعلينا معهم الأمة أجمعيا آمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين محمد عبدك رسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعث مقاما محمودا يغبظه فيه الأولون والأخير اللهم صل على محمد وعلى آли محمد كما صليت على إبراهيم إنك عميل المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آли محمد كما باركت على فيه إبراهيم إنك عميل مجيد اللهم صلي على سيدنا محمد بحر يوم هارك ولمعة سرارك ولسان حجتك وعروسي منكتك ويمان محاضرتك وطرهاز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلافي في توحيدك إنسان عين الموجود والسباب في كل موجود عين أعيان خلق أعيان خلقك المتقدم من يوري ضيائك صلاة تدوم بدوانك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأصعاره وأنصاره وأشعاعه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا رحم الراحمين اللهم صل سيدنا محمد العبدك وحسولك وخليلك وعبيبك صلاة أرقابها مراقي الإخلاص وأنال بها غاية الإختصاص وعلى آله وسلم تسليما عدد ما حاض به يعلمك وعصار كتابك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عنك الغافلون. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولبعاة القبضة الرحمنية وأفطل خلقته إنسانية وأشرف صور الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن الألوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهشة الثانية والردمة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يومي تابع في من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأعرية شمس السماء لأسراري ونثار الأمور ومركز مدار الجلال وقطبي. فلك الجمال الله وما بسره إليك وسيله إليك عام خوف واق العثرة وابي حزني وحرصي وكله واخذني إليك مني ورزقني فلا عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا من جسمي واكشف لي عن كل سره مكتوم وعلى آله وصحابه وسلم يا حيو يا قيوم الله صلبي على الذات المطل الصم والغيب المطم طمي لهوت الجمال ناسوت بصال طلعت الحق. كثوب إنسان الأزل في نشر من لم يزل في قابل ناسوت البصال الأقرب اللهم صل به منه فيه عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق لا صل الحق بالحق والهدي لا صراط المستقيم وعلى آله عققه هذه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد آدم ونوح وإبراء Allah'ım ve Musa ve İsa ve ma beynahu minel nebiyyine vel musselin. ve selamuhu aleyhim ecma'in. Allah'ım salli ve من في الحروف القرآنية نهبط الرقائق الرحمانية النازلة في الحضرة العليا المفصلة في الحضرة العليا المفصلة في الأنبار بالنور المتخلية في بابه بباطن الحروف القرآنية الصفاتية فهو النبي العظيم مركز حقائق الأنبياء والمرسلين فيض الأنبار إلى حضراتهم من حضرته المخصوصة الختمية شارب الرحيق المختوم باطن باطن الكبرياء موصل الخصوصيات الإلهيات إلى أهل الصفاء مركز دائرة الأنبياء والأولياء منزل النور بالنور المشاهد بذات مكاشف الصفات العارف بظهوره تجلل ذاته الأسماء والصفات العارف بظهوره وتجل القرآن ذاته في الفرقان الصفات ومن هاونا ظهرت البحثتان التعاكستان الحاويتان على الطرفين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب اللطيفة القدسية المكسوبة للأكسية النورانية السارية في البراتب الالهية والمتكلمة بالأسماء والصفات الأزلية والمفيضة أمبارها على الأرواح الملكوتية المتوجهة في الحقائق الحقيقة النافية لظلمات, لظلمات الأكوان العدبية المعنوية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكاشف على المسمى بالوحدة الذاتية الله صلى وسلم على سيدنا محمد الجامع الجمال الذاتي القرآن حاب التفصيل حاب التفصيل الصفات الفرقاني الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب السورة المقدسة بن المنزلة من سماء قدس غيب الهبية الباطنة الفاتعة المفتاح حال إلهي لأبواب القائم بها من مطلع ظهورها القديم إلى استواء اظهار هذه الكلمات التامة اللهم الله عليه وسلم على حقيقة الصلوات وروح الكلمات قواد معاني الذاتياتي حقيقة الأحرف القدسيات وصور الحقائق الفرقانيات التقافصيلياتي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الجرعية البرزغية الكاشفة عن العالمين الهادية بها إليها إداية قدسية لكل قلب منيب إلى صراطها الرباني المستقيم في العظرة الإلهية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصيل الأرواح بعد عدمها إلى نهاية غايات الوجود من نور الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد واصطِل الأرواح الأزلية في المدارج الزهورية الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد صاعب الحسنات القدسية الجافبة للأرواح المعنبية الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد صاعب الحسنات الوجودية الذهيبة لظلمات الطباع الرحسي ياتي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المستقر بروز المعان الرحمانية منها خرجت القلة الإبراهيمية ومنها حصل النداء للمعاد القدسية للحقيقة موسابية الله مسلم وسلم على سيدنا محمد الذي جعلت وجودك الباقي حيوذا عن وجوده نام صلى الله عليه وسلم الله مصلي على سيدنا محمد النبي وعلى كلن وملك عدد الشفع والمدرية بعده كلمات ربنا التوامات المباركات الله صلى وسلم على سيدنا محمد أول ابتداعي وبداية الاختراع وتمام الفوائد وثبات العقائد وجمال الأكوان وحياة الأعيان وخلاصة الإخلاص ودعاء الخواص وذوابت الفخر وسنائي ورحمة الملك العلامي وزنة الملك ومكونات وطهارة القلوب وغلال الأمان وكمال الأكمال ولباب النعماء ومعال الأسماء ونهاية المطالب والصفاء المشارب وطياء المحافل وعنص الأسرار وغداء البصر والبصائر وفظيلة الفرج وقموبات القموبات والسر الإنايات وشرف الأبرار وهداية الأخيار وولاية النهار والابتداء والانتهاء وينابيع الامتنان الموصلة للرطاب الرضوان صلاة عبد قيادته ذنوبه ونسته عيوبه وتقطعت به الحبال وطاقت به المسالك صلاة كاملة عامة بخداها عند الخاتمة وفي القرد وعند الميزان والصراط وتكون لنا سببا للجاعة تعالي النعيم إنك أنت العزيز الغفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله مصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قادر لطفك وعطائك وعلمك وحينك وليعلك وفضلك وقادر إحاطاتك بالموجود وقادر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة بدوان نعامك وملكك وقدرتك ومشيئتك إنك على كل شيء قدير الله مجدد وجرد من صلواتك التوامات وتحياتك الزاكيات ورضواتك الأكبر الأتمي الأدوام على أكمل عبد لك في هذا العالم بني آدم الذي جعلته لك طبلا ولحوائج خلقك قبلة ومحلا مصطفيته لنفسك وأقمته لحجتك وأظهرته بصورتك واخترته مستوى لتجليك ومنزلا لتن في أوابرك ونواهيك في أرضك وسمائك وواسطة بينك وبين مكوناتك وبلغ سلام عبدك هذا إليه فعليه منك الآن عن عبدك أفضل الصلوات وأشرف وأسكى التحييات اللهم بكره بي ليذكرني عندك بما أنت أعلم أنه نافع لي عاجلا وآجلا على قدر معرفته بك ومكانته لديك لا على مقدار علمي ومنتهى فهمي انك بكل فضل جدي وعلى كل شيء قدير اللهم أدخلني في قلب الإنسان الكامل وحببني إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله وسلم بكل الصلوات من جميع أهل الأرضين والسماوات في كل الآمات على سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله والتجليات وأصحابه ذوي الحمام الأعليات قدر كل درة ما في علمك من الموجودات والمعلومات صلاة ضاعفة في كل نفس من أنفاس المخلوقات وخضرة من الخطرات قلوبهم ولحظة من اللحظات لعدد ضرب مجموع ذلك كله في مثل أفراد الصلوات من الأولين والآخرين من أهل الأرض والسماعي والعرش والكرسي والسراطقات من أول المخلوقين إلى يوم لا ينتهي من أيام الجنات مطقوبة كل ذلك في مثل صلواتك التي صليت عليه بدوانك يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعاء ويا رفيع الدرجات وكذلك التسليم من الجميع العليم على هذا النبي الكريم المتحقق بخلق عظيم أضعاف أضعاف أضعاف ذلك يا رحمن يا رحيم مقرونتين ببركة منك بكل وقت وحين وجعلنا يا إلهي بجاهه من أحبائك المقربين الصديقين وعلى جميع إهوانه من الأنبياء والرسل والملائكة والشهداء والصالحين والأولياء والعلماء العاملين وعلينا معهم والأمة أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين